يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بعد إيمانكم كافرين